أرهم قتدون؟ قال ألم جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. تَقَوَّمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا لَهَا كَلِمَتًا بَاقِيَةً فِي آخِرِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتَهَا أُولَٰئِ وَآبَائِهِمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك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 لن يكون الناس أمّة واحدة التي جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم شقفا من فيض لبيوتهم شقفا من فيض ومعارج على يظهرون